الحمد لله الذي شرح صدور أهل الأسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا أبد واشهد أبد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلها أحدا أحد فردا أحد صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا واشهد أن محمدا أهده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا ومولدا وأطهره مضجعا ومولدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ريوث الندى وليوث العذا صلاة وسلاما دائما من اليوم إلى أن يبعث العاسها <تصفيق> إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره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 وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فدرسنا اليوم فيه تتمة ترجمة أبي فريرة رضي الله عنه لسيما ما وجهه إليه الروافض من سرقة مال المسلمين وسنبين أن هذا من جملة كذبهم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولسيما على مثل أبي فغيرة الذي اتهمه أهل الكوفة قديما والروافض حتى في الزمان القديم كانوا يعيشون في الكوفة وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح وعند النسائي أيضا عن أبي رزين قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يضرب جبهته بيده ويقول يا أهل الكوفة أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب فهذا هذه الفرية قديمة حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه عاينها وقد ذكرنا في الدرس الماضي تفنيد الشبهة التي أداعها هؤلاء أن أبا هريرة ما صاحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا أربع سنوات فكيف له بكل هذه الأحاديث وبينا أن عدة مال أبي هريرة في مسند بقي بن مخلد وهو أوسع مسند في الإسلام 5374 حديثا اتفق الشيخان على 326 حديثا لأبي هريرة وانفرد البخاري بثلاث وتسعين وانفرد مسلم بثمان وتسعين فعدة مال أبي هريرة في الصحيحين خمسمائة حديثا اليوم نذكر أيضا, أيضا لماذا كان أبو هريرة متميزا في دون سائر الصحابة بما فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائد الصحابة روى البخاري في كتاب العلم وسيأتينا إن شاء الله ورواه أيضا في كتاب الرقاق من حديث سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك قال يا أبا هريرة لقد ظننت أنه لا يسألني عن هذا أحد أول منك أي قبلك لما علمته من حرصك على الحديث أولى الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه فقول النبي عليه الصلاة والسلام له لقد ظننت أنه لا يسألني عن هذا أحد أول من ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام على مبادرة أبي هريرة رضي الله عنه لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى بنا أيضا أن أبا هريرة لما روى حديث الجنازة من تبع جنازة من بيتها فعلق أبو هريرة على كلام ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر لقد كان أبو هريرة جريئا على النبي صلى الله عليه وسلم علق أبو هريرة قائلا وما ذنبي أنهم جبن وجرؤت وطبعا يعني الذي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في كل حين لا بد يكون له دلال عليه فتعلم أن المرأة لا يكون في كل أحيانه على صفة واحدة بل أحيانا يكون حليما وقد يكون بضد ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب أحيانا ويظهر الغضب على وجهه كما في حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن ما قال إن الله فرض عليكم الحج فحج فقام الأقرى بن وقال أكل عام يا رسول الله فسكت قال أكل عام فسكت قال أكل عام فقال ذروني ما تركتكم أي طالما تركتكم ولم أنبه على شيء فذروني ما تركتكم إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت لو قال نعم الحج كل عام لوجب ذلك على المسلمين ولما استطاع المسلمون هذا الحج الأرديحي اللي من غير غموس خالص بـ 28 ألف اللي هو عجنطي يعني لو أنت عايز يعني شوائب فيه خدمات وكلام ده تطلع فوق الـ 50 لو أن رجل أراد أن يحج هو ومرأته مطلوب منه في حدود تسعين من أين يأتي بهذا؟ لو قلت نعم لو وجبت ولذلك في حديث سعد النبي وقاص الذي رواه مسلم إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين رجل سأل عن مسألة فحرمت لأجل مسألته كان يعني يلح على السؤال مرة واثنين وثلاثة واربعة حتى يأتي الجواب نعم أو هذا حرام فحرم على جماهير المسلمين إلى يوم القيام شوفوا يوم النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذه الكلمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حرام عليهم جميعا عشان واحد تعنت في المسألة دي فلم يكن يسمح لهم وكان يغضب حديث أنس برضو في الصحيحين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائد وكان مغضبا عليه الصلاة والسلام وجعل كل واحد يسأل واحد قال من أين أبي قال أبي وأبوك في النار فأم عبدالله بن حذافة قال من أبي قال أبوك حذافة أم عبدالله بن حذافة لامت ابنها لأن عبدالله بن كل ما كلما يمزحوا معه يطعنون في نسبه وينسبونه إلى غير أبيه قلعا دي كانت جريمة منكرة عند العرب مسألة الأنساب والكلام ده فأمه قالت له يا بني ما رأيت أعق منك وهل أمنت أن تكون أمك اقترفت ما كان يختلفه نساء الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهاد افترض النبي قال له أبوك فلان بس مش حذافة تبقى أمه جابيته منين بقى لابد أن تكون أزانت فإذا قال غير هذا الجواب قال أبوك ليس حذافة يعني أي واحد تاني مشكلة عليها ويفضحها على رؤوس الأشهاد وكان النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فجث عمر على ركبتي وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي النبي صلى قال لا تسألوني عن شيء في مقام هذا إلا نبأتكم كأنه كالمقرع لهم يعني كثرت أسئلتهم كالمقرع لهم ولذلك ما كان يتسامح كثيرا مع الذين يعاشرون في المدينة مثل ما كان يتسامح مع, مع الأعراب الذين كان أتون من حواشي الجزيرة يأتي على ناقته يسافر يوم يومين ثلاثة أربعة يسأل على المسألة ثم يرجع إلى رحله مرة أخرى وقد لا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى زي طلق بن علي مثلا طلق بن علي الذي روى حديث أنه جاء المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد فساله عن مس الزكر ينقض ضوضو ولا لا قال ما هو إلا بضعة منك يعني مسسته كما لو مسست أنفك مسست أذنك مسست عينك يعني لا شيء فيه ابن حبان لما بيتكلم بقى عن حديث بسرة بنت صفوان من مسد كرافة لا قال لقد نظرنا في الاخبار والسير وهو بتكلم عن أن حديث طلق ابن علي منسوخ منسوخ والصحيح هو حديث بسرة الصفوان لأنه الناسخ هو المتاخر وبسرة إسلامها متأخر فقال نظرنا في اخبار النبي عليه الصلاة والسلام والسير واء نجد لطلق ابن علي ذكرا في أي غزوة من الغزوات ولا أي لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا اللقاء الذي سألوه في هذه المسألة وسألوه المسألة دي زي ما أولت لكم فيه وقت بناء المسجد وقت بناء مسجد النبي عليه الصلاه كان في ايه في اول ما النبي عليه والسلام اللي والسلام ال فاستدل بعدم ذكره في أي مصدر للمصادر ولا السيرة ولا الغزوات ولا انه التقى بالنبي عليه الصلاه والسلام مره أخرى بعد هذه على ان حديثه متقدم وحديث بسره ايه متاخر فقد يعني واحد من الصحابه الله عنه قد يلقى النبي عليه الصلاه والسلام ثم لا يلقاه بعد ذلك فكان يغضب وانتو عارفين برضو حديث صحيح مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ستهب ريح عاصفة يعني فلا يقومن أحد فاتنين آموا الريح شالتهم إلى جبال طيب فلعناهم عشان بس اللي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا يلعنوا أحدا ولا يسب أحدا لا كان أحيانا يلعنوا يسب من خالف أمره وهذا ثابت في الأحديث الصحيحة نعم لم يكن هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام ولم يكن من يعني جاري خلقية لكن أحيانا أحيانا كان أغضب ونحن كان يسب ونحن كان كما في الحديث الصحيح فالقصد يعني أن المرأة لا يكون حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون على وطيرة واحدة لا سيما إذا كان سؤال السائل فيه مشكل زي حديث الحديث الذي رأول بخاري برضو في كتاب العلم في باب رحلة الرجل في النازلة والمسألة أن امرأة سوداء جاءت إلى بعض الصحابة وقالت إني أرضعتك مع امرأتك وكان متعود يديلها حسنة كده يعني أو يعطيها نوالا فكأنها أحبت أنها تتحبب إليه زي ما نقول جيتك حالة عامات قالت له يعني أعطيني ده أنا مرضعك أنت ومرتك ما تعرفش أن الكلمة دي ضيعت البيت كل قال إزاي كيف أرضعتني أنا لا أعلم شيئا من هذا قالت له أبدا أنا أرضعتك فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان هو في مكة انطلق إلى المدينة وقال إن مرأة سوداء قالت كذا وكذا وكذا فأعرض عنه فأتاه من قبل وجهه مرة أخرى فأعرض عنه ويقول يا رسول الله امرأة تقول ألا واحدة كده بتكلم أي كلام فيعرض عنه فيلف برضه إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام برضه عشان إيه يعني يأخذ حكما فقال كيف وقد قيل دعها عنك فالنبي عليه الصلاة له له يعني مواقف نعلم منها كان غاضبا نعلم منها كان فالقصد يعني ليس على أوتيرة واحدة يكون خلق الرجل حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحسن الناس خلقا على ف فطالما الإنسان ليس على أوتيرة واحدة إذا لا بد للمرء أن يعرف خلواته ولا يهجم عليه في أي وقت أبو هريرة كان كذلك إذا أراد أن يسأل في أي وقت يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ومع كثرة تتبعي يعني لأخبار أبي هريرة ما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام عنفه يوما من الأيام على سؤال له حتى لو كان هذا السؤال غريبا فلما عندما يقول له عليه الصلاة والسلام لقد علمت أنه لا يسألني أحد أول منك لما علمت من حرصك على الحديث فحرصه مع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له هذا يحل الإشكال من أصله حتى في صعي البخاري في حديث عبد الله في أبي هريرة في التبع العلم برضو قال ما كان أحد أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر ابن العاص فانه كان يكتب ولا اكتب دي ممكن تبقى مشكله ده معناه ان عبد الله ابن عمرو ابن عاص كان اكثر حديثا من ابي هريره وهذا غير الواقع بل احاديث مش مس مش بل مسند ابي هريره في مسند احمد اضعاف حديث عبد ابن عمرو بن عاص نعم عبد الله ابن عمرو من المكثرين مع العبادله مع عبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر بن عاص آه كانوا مكسرين إلى حد ما لكن ليس كابي هريرة بل لعلك لو جمعت مسانيد هؤلاء الأربعة لا يصل إلى مسنه يابي هريرة فكيف قال أبو هريرة ذلك العلماء نظروا في الاستثناء في الكلام إلا ما كان من الله بن عمر قال لك ده لو استثناء منقطع منقطع بمعنى لكن لا إشكال يعني كأنه قال ما أحد كان أعى أكثر حديثا مني لكن عبد الله بن عمر بن العاص كان يكتب ولا أكتب فدي لا تتضل أكثرية المطلقة يعني لكن هو كان أكتب ولكن أنا ما كنت أكتب يبقى المسألة ليس فيها أكثرية لو قلنا أن هذا الاستثناء متصل السبب أشياء أولا كان عبد الله بن عمر بن عاص بعد الفتوح أغلب قراره في مصر والطائف ولم تكن الرحلة آنذاك إلى مصر والطائف بل كانت إلى المدينة وكان أبو هريرة يسكن المدينة وكان متصديا فيها للفتية والأحاديث في مستدرك الحاكم بسند حسن أن أبا هريرة رضي الله عنه في يوم الجمعة كان يقبض على رمانتي المنبر الرمانة التي بتاع المسكة فلا يزال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفتح باب المقصورة ويخرج الإمام يعني بيغيب له مثلا الساعة ولا حاجة ولا بتاع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإضافة لكثرة التابعين الذين تحملوا الحديث عنهم يعني صرح البخاري رحمه الله أن التابعين عدد التابعين الذين أخذوا عن أبي هريرة كانوا ثمانمائة ثمانمائة تابعين لما يكون كل تابعي بيأخذ عدة مئات هذا شيء كثير ومن يمن الشيخ أن يكون له تلاميذ كثر يحملون علمه وينشرونه في الآفاق مش يبقى له بضعة تلاميذ لا وذلك الأمة الأربعة مثلا انتشرت مذاهبهم دون مذاهب بعض العلماء ممن كانوا أفقها من بعضهم المذاهب ليس ليست أربعة فقط عندنا كان عندنا مذهب شفيان الثوري وحمد بن أبي سليمان في الكوفة وكان عندنا مذهب عبد الرحمن بن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عندنا حجاج بن أرطاط عندنا شريك ابن عبد الله النخي عندنا الأوزاعي في الشام عندنا سفيان بن عيينة وإن كان لم يكثر ولكن شهادة الشافعي له كافية قال الشافعي ما رأيت رجلاً فيه آلة الفتية مثل سفيان بن عوينة وما رايت أكف عن الفتية منهم وده شهادة الشافعي ده حاجة من بين فكي يأسد يعني الشافعي لو شاهد لأحد خلاص قفض الخنطرة وطار بجرحين في السماء تمام وعندنا داود بن علي الظاهري صح ابن حزم يعني جاء بعد ذلك ونشر مذهبه على أكتاف كل الملكية في الأندلس ونجح في هذا نجاح المنقفع النظير تمام أنا أريد المذاهب كثيرة مذاهب العلماء المسلمين كانت كثيرة ولكن الأربعة أقول إنما نبلوا واشتهرت واشتهر سيرتهم وسرفقهم عبر القرون لتلاميذهم الليث بن سعد الإمام المصري العلم قال الشافعي الليث أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا بمذهبه لكن أرزاق, أرزاق مالك رحمة الله عليه يعني كما قال القائم يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان عز الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس دا سلطان مالك كان صاحب حشمة كاملة الشافعي تمت حشمته لما رجع إلى مصر وصار أوحد الزمان في الفقه وفي الفهم ولا أعلم أحدا من الأمة الأربعة له مال الشافعي من سداد النظر في الفقه حتى الإمام أحمد بن حمد يعني قال لولا الشافعي ما عرفنا ناسخ الحديث ولا منسوخه وقال كانت أخضياتنا في أيدي أهل العراق عند أبي حنيفة وحمد بن أبي سليمان وأبو يوسف وحمد بن حسن وجمعته حتى أتى الشافعي فانتزعها منهم وكانوا يسمونه ناصر الحديث أهل يسمونه ناصر الليل لأنه ظفر عليهم على أهل العراق يعني كان محمد بن حسن الشيباني الشافعي ذهب إلى العراق وتتلمى بعلاد محمد بن حسن الشيباني وهذا من تواضعه لأن الشافعي أعلى من محمد بن حسن لا شك في ذلك فكان محمد بن الحسن يعني لان مدرسه العراق كانت فقيره في الحديث لم تكن كمدرسه المدينة مثلا بل كانت تفوتهم احاديث فيبنون على القياس فكان محمد بن الحسن الشيباني ربما اكتب الفتوى ويكون فيها نص قاطع واضح الدلاله على الحكم وهو لا يعلمه فبعد ما محمد الحسن يقوم ويترك المجلس يبتدي الشافعي يناظر أصحابه في المدد ويورد عليهم إشكالات وكانش يعرف يردوا عليه فلما أكثر الشافعي عليهم قالوا له هل لا نظرت الأستاذ جاي متسطر علينا إحنا طيب أستاذ قدامك قولي الشبهة اللي أنت بتقولها فقالوا للمحافظ الحسن الشافعي أنت بتقول من هنا يقعد يجبني لمس كتابه مش عارفين يجاوب عليه ففي مرة مرات قال للشافعي يعني عندما أنا لما بأقوم أنت بتنظر التلاميذ هل لا نظرتني فقال إني أجلك عن المناظرة أنت شيخي وأستاذي يريد الشباب اللي عملين اجتموا في المشايخ يريد اتعلموا هذا الخلق حتى الذين انقلبوا على أشياخهم الذي ينقلب على شيخه لو نظرت في سيرته لوجدته نذلا ما ترباش أبو ما ربهوش ليه لأنه مقتضى الأدب لأن العلم إنما يزين صاحبه لا يمكن لرجل مع دينه أصيل إذا تعلم العلم يسوء أدبه إطلاقا إنما يزيده العلم زينا إنما يعلمه شيخه ويربيه ولعله أول من فتق لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى وبعدين أخطأ الشيخ فأي مسائل اجتهادية مسائل وكل المسائل التي شد تلاميذ فيها عن الشيخين مسائل اجتهادية أغلبها يعني ويندر أن ترى شيخا سلفيا يعني عرف بعدالته في الناس منذ سنوات طويلة يخالف في مسألة عقدية ينظر جدا يعني لكن أغلب المسال مسال اجتهدية فهم ينقلبوا عليه ويقبحوا ويشتموا بأفضع الألفاظ الشافعي يقول إني أجلك عن المناظرة لأنك شيخي وأنا لما لبست ثوب التلميذ وجئت لأتعلم منك وأنا تلميذ وأنت أستاذ فلا أذال أحفظ لك سابقتك قال ما بد لازم لازم تنظرني المهم تكلموا في مسائل منها مسائل الماء والحقيقة أن الحنفية اضطربوا في مسائلة الماء الذي يقبل النجاسة وعدم اضطرابا شديدا ودخلوا بآرائهم حتى قالوا الماء إذا اللي يهتز شعر باطنه ما يهتز ظاهره قالوا حاجات غريبة كده الشافعي لما أراد أن يعني يشتفي تعالى كلمة يشتفي يعني يعني يقد حق تلت ومتلت ده معنى يشتفي لما أراد أن يشتفي المحمد بن حسن في مساءة المياه شوف العبارة اللي قالها الشافعي حتلقوها في ممتال أدب بس دبح خلاص؟ قال إنكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطئ لكان قد أحسن التخاطئ حسيني في إيه لتأدب العبارة إلا حسيني يعني أبدا أقولت لكم دابح ليه لأنه بيقول ليه قولكم في الماء متناقض لدرجة لو قيل لعاقل ادعي الجنون فادعي الجنون فقال بقولكم لكان مجنون الرسمي هذا لشفع زيون إنكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطأ فقال بقولكم لكان قد أحسن التخاطئ بقى مجنون جميل يعني ها يعني جاب الجنون على, على, على أصول حتى لما يتكلم يقول مثل هذا الكلام وله طبعا مع الحسن بن عمارة والجماعة دول له مواقف كثيرة جدا ونظرة تمت حشمة الشافع لما جاء إلى مصر وبهر الكل وكان مصر وكانت مصر قبل دخول الشافعي مالكية محمد بن عبدالله بن عبدالحكم وكان ابن واهبي برضو والجماعة دول المستقرين في مصر قبل, إيه؟ قبل استقرار الشافعي كانوا ملكين أول ما دخل الشافعي إلى مصر كشروا وأشاحوا بوجوههم عنه أول ما شافعي حس إنهم مش قابلينه في مصر وخايفين منه حتى أشهب ابن عبد العزيز كان يدعو على الشافعي في سجوده كان يقول في السجود اللهم أمت الشافعي حتى لا يذهب مذهب مالك شو سبحان الله يدعو في السجود على الشافعي فمات أشهب بعد الشافعي قبل الشافعي بثمانية عشر يوما مات قبل الشافعي بثمانية عشر يوما وورث الشافعي تركته فأول ما شاهده رأى ذلك دخل في البيت ومرضاش يعقد مجالس التحديث علشان خاطر الجماعة الملكية من, من أصحابه الذين أخذوا على ملك أزعلاني منه حتى عم مذهبه مصر وكثر أصحابه وصار شطر الأرض شافعية وكذلك أبو حنيف رحمة الله عليه. كان أصحابه كثر وإذا كتجد كل بلاد الأعاجم حنفية الهند وباكستان وأفغانستان وتركستان وباكستان وبخارستان كل دول حنفية تمام ومذهب مالك يعني انحصر في المغرب في بلاد المغرب والأندلس ومذهب احمد انحصر في السعودية ومذهب الشفي في بقية, في بقية الأرض فنعزون إن الأئمة الكبار لما كثر أصحابهم وذهبوا إلى بلادهم من أنحاء العالم نقلوا علمهم ولخصوه ونافحوا عنه وبيّنوا وجهة نظر الآئمة زي البيهاخي مثلا الجويني يقول ما من شافعي إلا للشافعي عليه منه إلا البيهاخي فله المنة على الشافعي نفسه ليه؟ والذي قرّب بذل الشافعي وصنف في المذب الشفيعي كتبا لم يسبق إليها بالذات السنة الكبرى والأبواب التي عقدها البعيها في السنة الكبرى أبواب رائعة جدا ونقل آثارا بإسناده ليست موجودة في كثير من الكتب التي تعمى بذكر الآثار في الفقه فنعيز أقول لما يكون أبو هراء رضي الله عنه نقل عنه العلم ثمانمائة من التابعين كل واحد لابد أن ينطلق إلى بلد من البلدان وينقلوا علم أبي هريرة فالحددتنا أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا لما لفت نظري هذا العدد من البخاري وهذا الولد الذي شتم أبي هريرة ده ورديت عليه في وقتها أحببت أن أفعل شيئا عمليا ليا ابي هريره فعملت كتاب مصنف سميتوه غوص الطريد بأطراف, باطراف الكتب المسانيد قلت انا هبدا بمسند ابي بس فعملت الاول مسند انس من حوالي خمس ست كتب وانا شغال الولد ده شتم ابو هريره فقلت أحسن حاجة أرد عليه نعمل مسأل أبي مرتب على إيه على التابعين زي طعفة الأشراف للمزي واتحاف المهرة لحفظ من الحجر إنك تجيب أحاديث أبي هريرة وترتبها على الرواة عنه على حروف الهجاء تبدأ بمن اسمه بحرف الألف وبعدين بحرف البي بحرف تي بحرف تي لأخير وتركت الكتب الستة وتركت الكتب العشرة الكتب الستة اللي المزة عملها فتح في طلع أشراف والكتب العشرة اللي الحفزه من حجر عملها في اتحاف المهر. قلت دول في الآخر أحاكدتهم مع الجاهز أحطوهم على مسل أبي هرير فأنا سأعمل كتب أخرى لم تفهرس وأجزاء حديثية زي مسل البزار أيام كان مخطوطا ومسل معجم التبراني الأوسط والكبير والصغير والكبير وإن كان فيه حديث بسيطة جدا لأن التبراني لم يضع مسل أبي هريرة في المعجم الكبير إنما صدنا فلاهو كتابك بمفراده وأخلى المعجم الكبير من حديث أبي هريرة وبدأ تمشي الأجزاء الحديثية عملت حوالي 40 45 كتابا من الكتب الكبار لحد النهاردة الكتاب 14 مجلد وأنا لسه كده رجلي ما تبليتش ده أنا واقف على شط المحيط وضوبك حطت رجلي على الرمض 24 مجلس ولسه ما دخلت في بال ابن خزيمة ولا ابن حبان ولا الدر قطني ولا البيهاقي ولا لسه ما دخلتش ده. كل دي عبارة عن أجزاء حديثية أردت موسنا بهريرة تب... ما... فالذين روعنا بهريرة أنا أعتقد أنه وصلت إلى حوالي 200 200 من الروعنا بهريرة في الكتب البسيطة دي همالبال لو... لو أسأل الله عز وجل أن يعينني حتى أثم هذا الكتاب ده حديث أبي هريرة 800 يرون عن أبي هريرة لم يتوفر هذا لا مش عايز لنص الصحابة لو جمعته نص الصحابة كلهم ومن الرواه عن نص صحابة جزء أبي هريرة فلا شك أن كثرة تلميذ أبي هريرة نقلوا عنه علما كثيرا إلى الأمصار كلها الحاجة الثانية أن عبد الله بن عمر بن عاص كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتصدي للتعليم ثلاثة أن عبدالله بن عمر بن العاص وقع على حمل بعير من كتب أهل الكتاب فكان أحيانا يروي عنهم بعض الآثار فرغب كثير من التابعين عن حديثه لاجل الإسرائيليات اللي كان بيرويها عبدالله بن عمر بن عندما يقول أبو هريرة ما أعلم أحدا أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبدالله بن عمر لا يتصور أبدا لا, إذا لا الاستثناء إذا كان منقاطع أو منتصلا أن, أن الله بن عمر أكثر حديثا من أبي هريرة نأتي على الشبهة بقى. أرسل عمر بن الخطاب أبا هريرة إلى البحري. فلما عاد أبو هريرة بالجباية من البحرين الزكاة وغيره بلغ عمر بن الخطاب أن أبو هريرة جمع عشر تلاف درهم فلما جاء أبو هريرة عشان يؤدي الزكاة والصدقات والكلام ده استقبله عمر فقال يا عدو الله وعدو كتابه أكلت مال الله وعنده عشر ثلاث منين فقال أبو هريرة لست عدو الله ولا عدو رسوله ولكني عدو من عادهما قال من أين لك بعشرة آلاف قال غلة وخيل نتجت وعطيات تراكمت عمل إيه في عمر بن خطاب أعطاه رأس ماله الذي بدأ به واخذ الباقي وضعه في بيت المال فكان أبو هريرة يقول اللهم اغفر لأمير المؤمنين ثم إن عمر سندي صحيحة ثم إن عمر رضي الله عنه أراد أن يولي أبا هريرة مرة أخرى فيه برضو نكتة حديثية سنبه عليها في الآخر يعني. آه. آه. فلما كان بعد ذلك دعاه عمر إلى الولاية مرة أخرى طبعا لا يمكن أن يدعو خائنا إلى الولاية بالذات عمر الخطاب يعني, يعني عمر الخطاب لعلكم يعني تعرفون قصته مع ابنه عبد الله لما اشترى عبد الله ابن عمرو انعام عبد الله ابن عمرو انعامه بهايم وبخر والكلام ده وبعدين عمر الخطاب جالس فيهم الايام لقى 10 15 بيهنا معديين عليه قال لمن هذه قالوا لعبد الله ابن مين ابن فقال باخن باخن حلو الله عالي قوي ده انا ابن زريبه اهي جابها منين دعاه بالله هناك رواية منهم تقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابنه يا بني أرأيتني إذا عردت على الله غدا ووجبت لي النار وقيل فداؤك أربعون ألفا أكنت تفتديني قال إي والله يا أمير المؤمنين قال خذ رأس مالك وأرجع الباقي إلى بيت المال بدأت ببقرة هي دي بتاعتك إنما العشر الباقيين دول بتوع بيت المال ليه لأنه معروف أن ابن الأمير المؤمنين سيجامله الكل حتى لو لو لم يطلب ليه كل الأبواب المغلاقة ستفتح له قالب به هذا حتى يعني أقل من ذلك السلطان ده في يد كلها أقل من ذلك لو أن شيخا من الشيوخ كان مشهورا ومعظما تلاقي كثير من الناس يحب يتعرف على أولاده زي أولاد الشيخ الألباني كده. رحمة الله عليه طول ما الشيخ عايش أولادي شيخ معظمين طلبتك أوامر إيه اللي نفسك فيه وعايزي صاحبه ليه لأنه البوابة للشيخ هو البوابة يقدر يوصل للشيخ الألباني من خلال ولد من ولده أهو الشيخ الألبان دا لمعادي نر ولا درهم معه العلم ومع ذلك تبصطي الحاش كلها تاكل عشان خطر الشيخ أما لو رئيس الدولة بقى ويقول لك أصدقاء عمر ما طلب حاجة هو يطلب حاجة ما بيطلبش ده بيغمز بس ده مش بتاع طلب وتلاقي الدنيا متفتحة والأراضي موجودة والمش عارف إيه والكلام ده حتى لا يسأل عمر ابن الخطاب عن وجاهاته وإن ده ابنه وممكن ده يجب له حملة ابنه وده يجب له مش عارفه وده يسئله البهايم والكلام ده يبقى لقيا عمر ربه ولم يستفد أحد من حاشية عمر بوجاهة عمر كان يقول أول ما أولي الخلاف قال لهم إن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم فلا يأتيني أحد منكم فعل وكذا وكذا إلا جعلته نكالا مش حد يطمع فيه فقال يا عبد الله لو قيل افتدي أباك بأربعين ألفا أكنت تفعل ولا تخليها على النار قال إي وربي يا أمير المؤمنين قال له بقى تأخذ رأس مالك وترجع الباقي لبيت المال الرواية التانية أنه قال له نفس تتمت الرواية يعني. أنه حنن قاله بالقصة الأربعين ألف وبعدين أمره أن يرجع الباقي إلى بيت المال قال ما هذا يا عبد الله قال يا أمير المؤمن أبتغي مثلما يبتغي الناس هم الناس بتجروا وأنا كمان بتجر فمنعه من ذلك فالأمير لما دع عمر أبا هريرة مرة أخرى إلى العمل قال له إيه قال أبا أبو هريرة قال له عمر تكره, تكره طلب العمل وقد طلب العمل من هو خير منك قال من يا عمر المن قال يوسف عليه السلام لما قال أجعلني عليه على خزائن الأرض فقال يوسف نبي ابن نبي ابن نبي وأنا أبو هريرة ابن أميمة أمك اسمها أميمة وطبعا لا حرج يعني أن ينسب المرء إلى أمه بلال كان بلال ابن حمامة أمك اسمها حمامة وعمار بن ياسف أقرب أقرب مسألة إلينا وأشهره نبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ويحك يا ابن سمية تغسلك الفئه الباغي عشان كده العلماء لما قالوا اسماعيل بن عليا كان اسماعيل بن عليا ابن ابراهيم كان بيزعل لما ينسب الى امه قالوا له ينسب الى امه وزعلان طب بلال نسب الى امه وعمر نسب الى امه وابو هريره نسب الى امه فما ازعجش اسماعيل بن عليا فقال يوسف نبي ابن نبي ابن نبي هريرة ابن أميمة واخشى ثلاثه واثنتين فقال له عمر فهل قلت خمسا ما هو واثنين ايه خمس قال له هل لا قلت خمسا وخلاص بدل ما تقسمها يعني قال أخشى أن أقول بغير علم وأخضي بغير حلم وأن يضرب ظهري وينتز عمالي ويجتمع عرضي عرفت لي قال ثلاثة واثنتين الثلاثة الأخرين دول هو اللي ابتلي بها ما هو لما يقال له يا رس أشوتي بخلاف أقول بغير علم واخذ بغير حلم دي قصة بتاعته هو لكن عندما يتهم بأنه اختلس مال المسلمين أقول لك أن يضرب ظهري هيبرس هيجبت وأن ينتزع مالي وقد حدث وأن يجتمع عرضي يقول له يا رس يا حرام شوف هنا بها آآ السند حتى كده على الماشي لإخواننا لأنها بتحل مشاكل حديثية كبيرة الإسناد ده هو بيرويه معمر ابن راشد وأنا عايز طلب الحديث حد يجاوبيه معمر ابن راشد عن أيوب السختياني عن محمد ابن سيرين أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف خلاص وهذا الحديث يرويه أيضا ابن سعد في طبقات من طريق أبي هلال الراسلي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له وساخر إيه الحكاية في فريق بينهم <تصفيق> نعم يعني عن ابن سيرين ان عمر قال لابي هريره هدايبه ايه مرسل طيب ها منقطع يعني مرسل المرسل غير منقطع ها؟ بس يعني منقطع يعني بلغة الأخدمين كل سقط في الاسناد يقال عليه منقطع مرسجا أو معضلا أو معلقا أو مدلسا تابعين وراء بعد كده فليس الساقط في الإرسال هو الصحابي فقط أو وسطه واحدة فقط قد يكون أكثر طيب هو عموما صاحبنا الذي أجاب أول مرة إجابته صحيحة لكن أنا أضيف على كلامه شيئا أن نقول ظاهره الإرسال تمام ظاهره الإرسال ليه لأنه طبعا قال لك محمد بن سرين أن عمر قال لأبي هريرة تمام فيحتمل احتمالا قويا أن يكون تلقاه عن أبي هريرة أصلا والذي يدل على هذا الإسناد الآخر, الأخر أو الأسانيد الأخرى التي فيها محمد بن سرين عن أبي هريرة أن عمر فقد يكون هذا من تقصير الراوي قدم أخر بدل ما يأخر عمر في الذكر قدمه أخر أبو هريرة الذي أخذ عنه الحديث فإيبقى هذا ظاهره الإرسال إذا جاءنا إسناده كهذا بحكم عليه بالإرسال إلا أن يأتي من وجه آخر قوي أنه عن أبي هريرة في هذه الحالة يقال أنه تلقاه من أبي هريرة ولكن عبر بصيحة المرسل خلاص كده دي حاجة كده عليه دي حاجة على ما يعني أسهم كده طيب في النهاية توفي أبو هريرة رضي الله عنه سنة تسعة وكمسين وكان يدعو سنة تمانية وخمسين ويقول اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان إمارة الصبيان في سنة ستين تولى يزيد ابن معاوية الخلافة بعد أبيه سنة ستين فكان يدعو الله عز وجل أن يصل به العمر إلى سنة ستين حتى لا يدرك إمارة الصبيان ويعني يدخل هذا تحت حديثة بهريرة اللي في البخاري برضو كتاب العلم لقد أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين من علم أما أحدهما فبثثته فيكم خبتوش يعني وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم وإذا متعلق بأشراط الساعة وجور الأئمة والقلفاء والأخير والكلام ذلك هو كتماه حتى لا يفسد إليه لا يفسد الحكم ولا يفسد الرعية على الحاكم أو أشياء يتعلق بحديث الفتن اللي ممكن تهيجي الناس على بعضها وكذلك أما ما يتعلق بالأحكام الشرعية الحلال والحرام والفضائل وما يجري مجرى هذه المعاني فبثتوه فيكم مات سنة 59 أبو هرير رضي الله عنه وسنه 78 سنة وعندما دخل عليه أبو سلمة بن عبد الرحمن وقد صح هذا عندي الحاكم وابن سعد وغيره أن أبا سلمة تدخل عليه فقال اللهم اشفي أبا هريرة قال اللهم لا ترجعها اللهم أمت أبا هريرة فلم يمضي عليه إلا ماد وقال الأبي سلمة سيأتي يوم عليكم يكون الموت كالكبريت الأحمر تدور عليهم تلا يهوش وطبعا أبو هرائط رضي الله عنه روى فيما روى من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يكون يأتي الرجل في آخر الزمان على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك لمن مات استراح من مات استراح ولا يستريح إلا من غفر له لكن الذي يمسي ولا يدري أيكون مؤمنا ويصبح ولا يدري أيكون كافرا حق لمثله أن يدعو بالموت وعلى هذا نخرج حديث أبي هريرة أو كلام أبي هريرة في الدعاء على نفسه بالموت وأن هذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم موتى لضر أصابه الحديث من المحاضرة القادمة إن شاء الله نعيشنا سندخل بقى في تبويب البخاري وماذا قصد بهذا التبويب لكن لا تستعجل لا ولكن عقب كل درس من دروس الشرح كتاب العلم ابتداء من اليوم إن شاء الله عز وجل سنبتدي سنق... مجال السماع صحيح البخاري نأخذ, إيه خمسونة... نأخذ خمسين حديثا نقرأ خمسين حديثا في كل مرة والحقيقة أنا يعني عرضت زمانا طويلا عن هذا ولكن لما رأيته المسألة استدارت وصارت فوضى ولا عمر لها وقات الإجازات على ودنه والإجازات بالبريد والإجازات فيها مجاملة والرجل لا يعرف أن يقرأ إسناداً واحداً في صحيح البخاري ويأخذ إجازة بالبخاري وأنا شفت بعض المجالس على اليوتيوب والتعامدة لا يمكن يكون هذا يمت إلى العلم بسبب الأصل في قراءة الكتب وكان هذا منهجاً عند السلف أن يضبط تلميذ الكتاب سندا ومتنى يقرأ الأسماء لأن ضبط الأسماء لا يجري على القياس سماعي لا يجري على القياس أحتاج إلى القراءة وأحتاج إلى ضبط كما ضبطان المحدثون في كتبهم فيحن بقى نعمله لن نشرح طبعا البخاري القصد السماع الصحيح بقراءة صحيحة وضبط صحيح وإذا مر بنا شيء يعني يقول لك حدثنا سوفيان أقول لك ابن عيين أو أقول لك ده ابن سوفيان الثورة حدثنا حمد يقول لك ده ابن زايد ده ابن شعف ابن سالم مثلا يعني يعني أبين بعض, الإيه بعض الأسماء المهملة أو المبهمة أو الكلام ده في الإسناد عشان إيه نقرأ الصحية وما فيش طالب علم قديما إلا واستمع الكتب الستة شيخ الاسلامي التانية أقرب مثلا يعني قرأ الصحية ستة مرات ومسهد أحمد مرتين كتب الستة قراءة, قراءة عدة مرات أيضا وقرأت صعي ابن حبان وابن خزيمة كان يقرأ على الشيوخ ويدلس وكان يصبر على القراء. فإحنا إن شاء الله مش هنزود يعني عشر دقائق أو روبا ساعة نقرأ من أول كتاب كتاب العلم من كتاب بدء الوحي من صعي البخاري وحنمشي في كل حديث وإذا وجدتوا منكم جلداً وان شاء الله يعني المكيفات هتركب خلاص يعني المسجد طال امده الحقيقه وانا اسف لكم انه الاخوه اللي بيشطبوا المسجد انهم يعني هذا التاخير بعد ما المكيفات تيجي ان شاء الله ستحلوا ليه ستحلوا الجلسه واحلى شاء الله النهارده كده ايه يعني شيئا يسيرا 50 نقرا و حديثا فقط من كتاب البخاري من اوله فاما ارجو الا دخلنا في احد منكم عن مجلس السماع وعايد المرة القادمة كل واحد يجي الصحيح المخاري في يده ليه؟ لأنه بعد كل مجلس سماع انت بتكتب كده انتهى المجلس الأول في يوم كذا زي ما كانوا بيعملوا زمان في يوم كذا والقارئ فلان ووصلنا إلى كذا وإذا نبهت على أي معلومة أو أي فائدة من فواجد الصحيح يبقى إيه؟ تدونوها ولا تفوتكم أيضا